ويتم نعمته عليك وعلى آلي عقوب وعلى آلي عقوب كما أتمها على أبويك من قبل على ابَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.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 وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه, وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة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 قالوا ان اكله الذئب ونحن عصبه ان ما اذا الخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشان اللهم صلِّ على سيدنا محمد وآل محمد إنّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عندما تأنيف أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأرسلوا واردهم فأدلده وقَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة درهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه 25. و cover deni 27. و Obama 28. و ¨Tenang kembali 29. و leaving a wish وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب وقالت هيت لك dia berkata oleh Allah Sebenarnya adalah baik kepada Allah Sebenarnya tidak menjelaskan kecuali Sebenarnya telah menanggalkan dengan dia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 فكذبت وهو من الصادقين فلما رآ قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم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 تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم أرسلت إليهن وأعتدت لهن متن أو أتت، وأتت كل واحدة منهم سكينا، وقالت خرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن.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 وَلَا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَصْبُ إِلَيْهِمْ أَصْبُو إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ Innahu huwa al-Sami al-Galim. Thumma bda lham min bagdimat rauul ayyat. La yasjunnuhu hatta hinn. Wadqal ma'hu al قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله اننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما Itulah kau menerima yang Allah beri. Aku telah meninggalkan umat yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka dalam قَوْمًا يَعْقُبُ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبا يستجني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القاهر ما تعبدون من دونه إلا إلا أسماء سما سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدون ك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكم فيستي ربه خمرًا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.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 فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يأكلهن سبع عجاف وسبع بليات خضر وسبع بليات خضر واخر يابسا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 وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات سمائني يأكلهن سبع نعجاف وسبع سود بلات خضرو وأخرى بسات لعل لي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.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 بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذ Maka ramadhan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Di dalamnya terdapat berbagai kebaikan. Di dalamnya terdapat berbagai kebaikan. Di dalamnya terdapat فسألهما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتنا يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان صحص الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين Zalik, liyaklam anni, lamaqnu bil ghib, wa anna Allah la yahdi kaid al kainin, wa ma'ubarriu سَلَّمَ مَعْرُتٌ بِالسُّوءِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمْمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wahai raja, aku akan menggunakannya untuk membuang-buang diriku sendiri. Ketika dia berbicara kepadanya, dia berkata, "Hari ini kita memiliki seorang makhluk Wakalaik makan Ali Yusuf fil arz yatabau minha حيث yasha nucibu birahmatina man nasha, walla nuziyu ajar al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 jika engkau tidak datang kepadaku, maka tiada seorang pun dari kamu yang akan mendapatkannya, dan tidak akan kau mendekatinya. Mereka berkata, "Kami akan mengganggunya لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُهُمْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا قَالَ يَا أَبَانَا مَنَعَنَا من الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نقتل وإنما له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل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 ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا حتى تأتون موثقا من الله أَسَا تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاقَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ Walla ya bani ya, tidak dudhul min babu wapu, dan dudhul min abuab mutafarqa, dan apa aku beri kau dari Allah, tiada kekuasaan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 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قَالَ إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون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 Katakan, "Dan mereka yang mengikuti mereka, apa yang mereka cari?" Katakan, "Mereka mencari kekuasaan raja, dan orang yang به <تصفيق> زعيم <تصفيق> قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا شارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ماوجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم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 فَأَثَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنْتُمْ شَرٌّ مَّكٰنًا قَالَ أنْتُمْ شَرٌّ مَّكٰنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يا شيخاً كبيراً إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين Qala ma'adha Allah An-nakhut Illa ma'an Wajadna matahana Indah Inna Iza L'zalimun Falemma Istayasu minhu Khalasu nagiyya Qala kabiruhum Alam ta'alamu an أبكم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أبكم قد أخذ عليكم موافق قد أخذ عليكم موافق من الله ومن قبل ما فرّت في يوسف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 فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.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 سفا على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرْ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسيروا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصالت العير قال أبوهم إني لا أجد ريحة يوسف إني لا أجد ريحة يوسف لولا أن تفندو Kata <Talut> Allah, Inna kala fi dzalalik al-qadim, fala maa ajal bishir alqahu 'ala wajihhi, farta'd bishirah. Kata, Alam aku lakum, Inni يعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ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 وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد ان نذر الشيطان بيني وبين اخوتي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 قاطر السماوات والارض انت ولي انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء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 Wakayim min ayyatil fi al-samaaat wal-arz ya murna alaihaa wahum alaihi mursyidoon. Wa ma yu'mnu akhiruhu billahi illa تاتيهم غاشيه من عذاب الله افامن ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه او تاتيهم الساعة هذه سبيل ادعو الى الله ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما telah min Qabilk illa rajaan Nuhim, ilham Nuhim, ilham min ahli al Qur'an. Afa lim yasiru fil arz, fayanzur kifakan akibatu aladin min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 Makaan hadis yang difitrah, walakin walakin tafsir yang lindi bina yadinya, dan tafsir untuk setiap perkara, dan tafsir untuk setiap perkara, سمع الله لمن حمده